البحر كان الناس قطط تحت الشمس المفرودي على البحر كان الناس قطط تحت الشمس المفرودي متجمعين مستنيين الشمس لما تروح تنام وسط الكلام انا كنت واحد من اللي قاعدين حيرانين عالبحر كان الناس تطار تحت الشماز المفرودين التهيت الموج يا لو خطنا ايه اللي خلى مش شط التقيت الموج حدد صندوق كبير بفتح لقيت جوا صدق بين الصدق قلبي تقطب لما التقيت صورة حبيبتي للزمن فرقنا يوم عن بعضنا وده من سنين وده من سنين وده من مش هو ده البحر اللي علمنا الغوا وفي حضن وعشنا أنا وحبيب في سنين سواك مش هو ده البحر اللي علمنا الهواء وفي حضن وعشنا أنا وحبيب في سنين سواك معقولة ده البحر اللي كان بيضمنا معقولة كان أجمل سنين من عمرنا مهول الأسف خني وخطر من بين إيدي يا حبيبتي والمجشد ده لكن فتلين إنها سورة وحنين وده من سنين وده من سنين